موسوعه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن غير المكروب ع ل ي ه و ع ل ى الله ل م و س و ع ل النابلسي أ ر ض م للعلوم ا ل ا و خ ل ن ا م أ و ي ه اخرج به ح موسوعه النابلسي ت ا ل ل ا ي و م ينفخ في ا ل ص و فتأتون ر ف أ ا ج ا ا وفتحت ل س م ا ء فكانت أبوابا و م ي ر ت ا ل ج ب ه ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابثين ا ب فيها نحتابا لا يذوقون ج ز انهم وفاقا إ كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا أ ا م و س و ا ع ر ا ب و ك ل ن ا ا ب ل ا ي س م ع و ن ل و م الاسلاميه ب ا جزاها ن ربك عطاءا ح س رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن م شاء س ت خ ذ إ ل ى م ن ا ب إنا أنذرناكم ع ل و م ينظر ا ل م م ر ا قدمت يدا يوم ينظر ا ل م م ر ا ق د م ت ي د ا